Oh, ayah لك الفضل من الله ظاهر دين المؤيان بظهر الهادي أهماد ظاهر دين المؤيان بظهر الهادي أهماد يا هنانا بي محمد فضل من الله ظهر دين المؤيد في ظهر الهدي أحمد ظهر دين المؤيد في ظهر الهدي أحمد يا هنالا في محمد يا هنالا في محمد the Lord. سبع المثاني وحاولوا الطوى المعاني غصى بسبع المثاني وحاولوا الطوى المعاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزال الله والله ايه يا نور الهادي احمد كعرتي بو ايه بنور الهادي احمد يا مولانا في محمد يا مولانا في محمد هو ده Oh, يا رب العالم يا خالق وانجل الناس الخلقا أبي العالم العالمين خلقان وأجل الناس خلقان ذكره غار بنو شرقان ذكره غار بنو شرقان سائرو الحمد لله رب إبرو الأيام في ذكرك يا محمد zawarti lillahi ayya zawi lnur habi ahbab ya hadana bilo amkan ya hadana bilo hobbina ya hadana ya hadana Zahar ad-din al-mu'ayyad Bizuhuri hadi Ahmad Zahar ad-din al-mu'ayyad Bizuhuri Ya Hedana Min Maka Tila Mawar Lihahliin Shaka Al-Gamah Min Maka Tila Mawar Lihahliin Shaka Al-Gamah مُتَخَرَّدَ اللُّغْزَانِ مِنْ آلاَ كُلِّ أَنَا اللهُ يَهْدَانَا ده... يَهْدَانَا يَهْدَانَا يَهْدَانَا يَهْدَانَا يَهْدَانَا wahar thira buya dilo ri habi amdat zamanuddin buya dilo ri wahar thira habi